وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن سَأَ مَا مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا يُؤَخَّرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لَا نُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا نَجْزِي الظَّالِمِينَ إِلَّا سُوءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ فِيمَا لَيْسَ لَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله الله فإذا أُوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فَإِذَا أُوذي فِي اللَّهِ جَعَلَ فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن إن جاء نصر من رب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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْوِ بِالْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ قالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 أَعُدُوهُ وَاسْقُرُوهُ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكْذِبُ فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ المبين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 وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 تون فِي نادكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها ننجي لننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مَثَلُ الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّهُ أَهَانَ الْبُيُوتَ لَبِيتَ عَنكَ بُيُوتٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَأُنزِلَ مَاءٌ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الصَّخْرِ الدُّرِّيَّ نُسَكِّنُكُم بِهِ وَنُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مِّنْهُ مِثْلَ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 إليكم وإلاهنا وإلاهكم واحد وإلاهنا وإلاهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 تتلو من قبلي من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لَرَتَبَ الْمُبَطِّلُ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيْنَهُمْ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ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 يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، ويستعجلونك بالعذاب، ولو أجل مسمى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 مود كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا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 وكأي مَنَّ مِنْ دَبَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 به الأرض من بعد لا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا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 و بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرا آمنا ويتخطف الناس من حولهم